النشرة الإخبارية بلغوا منا ابا بكر السلاما بلغوا حضره المولى في كل السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نقدم لكم نشرة عن اخبار الدولة الإسلامية ليوم الاثنين الأول من ذي الحجة لسنة ألف واربعمائة وتسع للهجرة نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عنوين أربعة وستون هاركا ومصابا من حركة طالبان المرتده في ننجرهار وكنر سقوط خمسة عشر مرتدا بين هارك ومصاب بهجمات لجنود الخلافة في الشرقاط وحمام العليل وعمليات في أماكن متفرقة من ولاية العراق البداية من ولاية خرانسان أربعة وستون هالك ومصاب من حركة طالبان المرتدة في ننجرهار وكنر بتوفيق الله ومنه تمكن جنود الخلافة من الهجوم على تمركزات لطالبان المرتدة في منطقة كورنجل في كنر حيث اشتبكوا معهم بمختلف أنواع الأسلحة ما أسفر عن هلاك ثلاثة عناصر وإصابة ستة آخرين من ناحية أخرى وفي منطقة سبرا بوزير تانكي في ننجرهار صد المجاهدون أول أمس محاولة تقدم لمرتدي طالبان المرتده ودارت اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة تخلى تفجير عبوة ناسفة على المرتدين فعادوا بفضل الله خائبين بعد أن هلك وأصيب منهم أكثر من خمسة وخمسين عنصرا كما اغتنم جنود الخلافة أسلحة وذخائر متنوعة ولله الحمد من قبل ومن بعد وإلى ولاية العراق من دجرة سقوط خمسة عشر مرتدا بين هالك ومصاب بهجمات لجنود الخلافة في الشرقاط وحمام العليل بعد التوكل على الله فجرت إحدى المفارز الأمنية عبوة ناسفة على آلية للحشد العشائري المرتد في قرية الجمسة شمال الشرقاط ما أسفر عن إعطابها وإصابة ثلاثة منهم كما استهدف المجاهدون تجمعا للمرتدين في قرية الخضراني بالأسلحة الرشاشة فهلك وأصيب سبعة منهم وعلى صعيد آخر دمرت عربة همر للشرطة الاتحادية المرتدة وهلك آمر سرية وأصيب مرافقه بجروح بليغة بتفجير عبوة ناسفة في قرية هرارة جنوب حمام العليل فيما هلك عنصرين من الحشد الرافضي المرتد بتفجير عبوةٍ ناسفةٍ في قرية صف التوث ولله الحمد والمنة أما في صلاح الدين استهداف القيادي في الحشد العشائري المرتد هيثم نعيم عواد بنيران جند الخلافة في جزيرة سام الراء أول أمس ما أدى إلى هلاكه وإصابة أحد مرافقيه وإحراق عدة آلياتٍ زراعيةٍ يملكها المرتد ولله الحمد والمنة على توفيقه كما تم في منطقة الصينية غرب بيجي أول أمس تفجير عبوة ناسفة على آلية للحشد الرافضي ما أسفر عن تدميرها وهلاك وإصابة من كان على متنها وكما تم بفضل الله أيضا في منطقة البوجواري بأطراف مدينة بيجي أمس هلاك عنصرين من الحشد العشائري المرتد وإصابة ثالث بعد مداهمة منازلهم ولله الحمد والمنه وفي كركوك. استهداف أحد عناصر استخبارات الشرطة الاتحادية المرتدة المدعو نوفان محمود صالح بالأسلحة الرشاشة في قرية المقام غرب منطقة الرياض ما أدى لمقتله في الحال ولله الحمد وحده كما تم في أطراف مدينة طوز خرمات أمس تفخيخ منزلين للروافض المشركين وتفجيرهما ما أدى لتدميرهما بالكامل ولله الحمد والمنة ما زلنا في اخبار ولاية العراق من شمال بغداد تفجير عبوة ناسفة على آلية للقيادي في الحشد العشائري المرتد المدعو وسام الخليفاوي في قرية ستة بالمشاهد أمس ما أدى إلى إعطابها وإصابته بجروح بليغة اللهم عجل بهلاكه كما تم بمنطقة البوفراس قرب المشاهدة تدمير عربة همر للجيش الرافضي المرتد بتفجير عبوة ناسفة ولله الحمد والمنة وفي منطقة الفرحاتية بالإسحاقي استهداف أحد عناصر استخبارات ميليشيا سرايا السلام الرافضية المدعو تركي خضير المجمعي بنيران جند الخلافة أمس ما أدى لإصابته بجروح بريغة نسأل الله أن يعجل بهلاكه أما في الأنبار استهداف همر للشرطة الرافضية المرتدة بعبوة ناسفة في منطقة الكيلو تسعين شرق الرطبة ما أدى إلى تدميرها بالكامل وقتل أربعة عناصر كانوا على متنها وإصابة آخر ولله الحمد والمنة وفي ولاية الصومال استهداف عنصرا من الجيش الصومالي المرتد بنيران جند الخلافة في سوق بعاد بمدينة مقديش ما أدى إلى هلاكه ولله الحمد وأخيرا إلى ولاية الشام إلى الحسكة استهداف أحد عناصر البكك المرتدين بنيران جند الخلافة أمس في قرية جديد عكيدات ما أدى لإصابته بجروح خطيرة نسأل الله أن يعجل بهلاكه كما تمت بفضل الله وحده صولة لجنود الخلافة على مقر لعناصر البكك المرتدين في قرية الطيانة أول أمس حيث اشتبك المجاهدون معهم بالأسلحة الخفيفه ما أدى لهلاك أربعة منهم وجرح ثلاثة آخرين ولله الحمد والمنة وفي قرية الحوائج استهداف عنصرا من البكك المرتدين بأعيرة نارية أمس ما أدى لهلاكه واضطنام سلاحه ولله الحمد والمنة أما في الرقة تفجير عبوة ناسفة على آلية الاستخبارات البكك المرتدين عند حاجز المحافظة وسط المدينة ما أدى إلى إعطابها وهلاك اثنين من المرتدين ولله الحمد كما تم عند الجسر الحربي بمنطقة المنصورة أمس تفجير عبوة ناسفة على آلية للبكك المرتدين ما أدى لإعطابها وهلاك أحد العناصر ولله الحمد والمنة ومن جهة أخرى هلاك أحد عناصر البكك المرتدين بنيران جند الخلافة في منطقة جديد خابور قرب الكرامه نسأل الله أن يهلك الكافرين والمرتدين وفي الختام هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من عنوين أربعة وستون هالك ومصابا من حركة طالبان المرتدة في ننجرهار وكنر سقوط خمسة عشر مرتدا بين هالك ومصاب بهجمات لجنود الخلافة في الشرقاط وحمام العليل وعمليات في أماكن متفرقة من ولاية العراق وتقبلوا تحية إخوانكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إماما بلغوا منا أبا بكر السلامة بلغوه حضرة المولى الإمامة وارفعوا راياتنا في كل دار دولة الإسلام أمن وسلامة بلغوا منا أبا بكر بلغوه حضرة المولى الإماما وارفعوا راياتنا في كل دار دولة الإسلام أمن وسلاما